بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تبع الكافرين والمنافقين الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خفيرا وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً مَن جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لَائِفًا وَهِينًا مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أذعوهم لآبائهم هو أقصف عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهم وأبهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعض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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذَكَوْمٍ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبراهيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى بَنِ مَرْيَمَ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نحمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءَ فَقُمْ وَمِنِ الْأَسْفَلِ مِنْكُمْ وَإِذَا غَشَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَلاوَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَوَنَّ نُبِّلَاهِ الظُّنُونُ أُنَالِكَ فِي دُنْيَا الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُ زِلْزَالًا شَدِيدًا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 طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۖ وَأَلَنْ تُخْلَى عَلَيْهِمْ إن أقفارها ثمّشوا الفتن دلأتها وما تلبثوا بها إلا يسيرا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 فَرَأَيْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَن ذَا الَّذِي أسمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أحينهم كالذي غشى عليه من الموت وإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداث أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ أَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِذ الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحسين ذٰلِكَ الْقُرْآنُ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا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 ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 وأنزل الذين واهروا من آل الكتاب من صياصهم وقذف في قلوبهم رعب فريقا وقذف في قلوبهم رعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وَإِن كَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ أَجِئْتُمْ إِن كُنتُمْ مُنذِرِينَ الْحَقَّ يا رسولنا فتعالين اومد كن فتعالين اومد سراحا جميلا وَإِن kuntu nereda اللَّهَ وَرَسُولَهُ Rasuluh dan tiara akhirat, fa inna اللَّهُ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ إِن نَّبِيٍّ من يَأْتِ مِنكُمُ نبي فلحشة مبيينة ضعف لها العذاب ضعفا وكان ذلك على الله سيرا وما قُنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَمَّ الصَّالِحُ نُئْتِيَ أَجْرَهَا وَتَمَّ الصَّالِحُ نُئْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كريم يا نسا النبي لست انك احد من النساء ان تقيت فلا تخ قعد بالقول فيطمع الذي في قلبه ويطمع الذي في قلبه مرضوا وقلنا قولا معروفا. وَقُمْ فِي بُيُوتِكَ نُنَوِّرْ وَلَا تَبَرَّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ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 وَلْكُنْ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُم مِّنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِن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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذين وأنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخش الناس والله أحق أن تخشى فلم لما قضى زيد منها وطن زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم لكي لا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا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 فحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها نبي إننا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرج مديرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ ما طلقتموه النبى قبلى أنتم مشهورون فما لكم علي النبى عدة تعتدونها فمدعوهن فمدعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أَيْتَ أُجُورَهُ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آتَاكَ فَأَضَلُّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ اتيك و خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك لاتيها جرم معك وامرأة مؤمنة مؤمنا وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أي يستنكحها إن أراد النبي أي يستكحها خانصا لك من دون المؤمنين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 أرجي من تشاء منهن وتقوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أذنا تقر أعينه ولا يحزن ويرضين بما أتيتهم ويرضين بما أتيتهم. كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد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 Ya ayuhya al-lazina amanu La tadokulubuyutan nabi Il-la ayyuhya al-lazina lakum Il-la ayyuhya al-lazina lakum Il-la ayyuhya al-lazina lakum il إِنَّهُ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طُيِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا لَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِن فَإِنْ كان كُنْتُمْ النبي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا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 الله عظيما إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبا Nah, wna abnain, nah wna ikhwaniin, nah wna abnain, ikhwaniin, إن وَلَيْسَ أَيْنَ وَلَمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَانْثَقِي نَالَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهدانا وإثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وعفناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن النبي جنبين ذلك ادنى ان فلا يؤذين وان كان الله غفورا رحيما لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينه لا نغني عنك بهم ثم لا يجاوزونك فيها الا قليلا ملؤنين اينما تنقضوا اخذ وقدر تنقضوا سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوَ مِن قَبْل وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِّيلاً يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ كُلِّ إِن ما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قالدين فيها أبدا لا يجدون غليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في الناس يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إن أطعنا ساداتنا وقبرانا فأضلون السبيل قوم تأتي بعفين من العذاب والعن و نحن كبير ا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا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 سديدا يصلح لكم أعمالكم ويضفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَنُوبًا جَهُولًا